السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلي قانم ذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 وأن جعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع موجيب الدعاء وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد وصل بنا الحديث عن أهل الجنة إذ أن هذه السورة الكريمة قد تحدثت عن أهل النار وما يلقون فيها جزاء وفاق على أعمالهم أسأل الله أن ينجينا منها ومن أهلها وكما قلت في نهاية المحاضرة السابقة من عادة القرآن الكريم أنه يجمع بين الترغيب والترهيب حتى يوفي المقام حقه وهكذا النفوس البشرية تأخذ بهذين الأمرين فهناك من يجدي معه الترغيب وهناك من لا يجدي معه الترهيب ولا يجدي معه إلا ترهيب ولذلك قلنا هذا حتى أسلوب طربوي ينبغي أن تجمع لأبنائك بين ما يرغبهم وما يرهبهم فإذا لم يؤثر فيه الترهيب أثر فيه الترهيب والعكس بالعكس من هنا جاء الحديث عن أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجلة والله أسأل أن نكون من أهلها فجاء الحديث عن أهل الجلة هداية من قول الله تعالى إن للمتقين مفازا وتحدثت مع حضراتكم في نهاية المحاضرة السابقة وقلت إن وصف التقى هو الأوصاف التي من الممكن أن يوصف بها عباد الله المؤمنين وكلمة التقوى هي كلمة جامعة لكل خير طارضة لكل شر فالتقي اجتمع فيه الخير كله وابتعد عن الشر كله وبهذا أخذ الوقاية لنفسه من النار ومن عذاب الله فتقي هو الذي صحت عقيدته وصح قوله وصح عمله ونسأل الله أن نكون من عباده الأتقياء ولذلك قالها الله لنبيه يا أيها النبي ها اتق الله وقلت لكم إن خير ما ينصح به المسلم أخاه المسلم يقول له اتقي الله اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب يا يا رب هؤلاء المتقون الذين أصلحوا العقيدة وأصلحوا القول وأصلحوا العمل هؤلاء الذين ألزموا أنفسهم كل عمل صالح واجتنبوا كل عمل طالح كان لا بد وأن يوفئهم الله سبحانه وتعالى أدورهم كما وعد وأنتم تعلمون علم اليقين الذي يدرس منكم علم العقيدة يعلم في قضية الوعد والوعيد. في قضية الوعد والوعيد. الوعيد هو يعني تحديد عقوبة للمخالف، والوعد تحديد أجل للطائع. فالوعيد لا يكون إلا بشر، والوعد لا يكون إلا بخير. بخير. تعلمون هذه القضية علم اليقين. عند علماء العقيدة قالوا الله وعد وأوعد. أليس كذلك؟ يعني صدر منه وعد وصدر منهم وعيد من الله سبحانه وتعالى تهديد لأهل المعاصي وجزاء وخير لأهل الطاعة فصدر من الله وعد وعيد في قضية الوعد والوعيد لابد أن فعل أما الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه تحقيق الوعد فإذا وعد فهو لا يخلف لا يجوز في حق الله أن يعله وأن يخلف فتلك نقصات لا تجوز في حق الله أبا في قضية الوعيد طب لم يجي ربنا يصدر وعيدا للزاني للسارق للمرابي لكذا, لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا هل يجوز له أن يخلف وعده الإجابة نعم طيب دم يعتبر شعيب الليك تخلف الوعيد قالوا لا ده بالعكس هذا من الكرم ومن الرحمة من الكرم ومن الله ومن الرحمة زي ما قلنا لو عندك مدير في العمل وجاء لك اللي هيجي بدري هتديه لهم كفأ عشر جنيه واللي هتأخر هخص منه عشر جنيه لو جاءت بدري ومدلكش ده شيء كويس مش كويس يبقى لابد أن يوفي بوعده إن كان رجلا محترما طيب اللي بيجي متاخر بقى وراح جاي أهيله أهيله أهيله أخص منك أوه ما خصمش قال له يا سيدي مش أخص منك دعيب فيه ولا تقول ايه والله يا راجل كريم جزاء الله يا راجل طيب ابن حلال مش كده ولا ايه ولذلك الشعر بيقول وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلفه وعيدي وعيد عين الكارم بقى ان انا انجز الوعد واخلف الايه الوعد ومن هنا ما سوف يأتيك في الايات القادمة هو منجز واقع لا محال لانه داخل تحت بند اللي الوعد بقى الوعد بق فشوف بقى ربنا وعد المتقين بايه ونسأل الله ان نكون منهم فقال واستخدم حرف التوكيد إن إن إذن ده شيء لا يخلف ولا بد أن يقول إن للمتقين إيه يا عم المفازة علماء للتفسير واللغة أمسكوا هذه الكلمة وهي كلمة مفازة قال يعني إيه مفازة أدي أول عدى أخذها التقل إيه بقى مفازة لك خلاص، فالبعض قال إن مفازة مصدر، والبعض قال إن مفازة اسم مكان، برضونا مش لسه مش الأمور مش واضحة يعني يعني، فلو قلنا إن كلمة مفازة مصدر ده لأن منفازة يقولون فاز فوزا وفاز مفازل خلاص. فمعنى هذا أن الله حينما قال إن للمتقين مفاز أي سيفوزون مفاز والفوز لا يكون إلا بكل إيه؟ إلا بكل خير إلا بكل إيه؟ خير خلاص ده معنى النهاية مصدر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة الأجمعين قال لا إن للمتقين مفاز أي متنزهل وإبقى فاز فازده إشارة إلى المكان المتنزه متنزه إبقى إن للمتقين مفاز أي متنزه يتنزهون فيه ويحصلون فيه على الفوز إبقى ده اسم مكان اللي هي اللي هو هيكون إهباء اللي هو هيكون إهباء إلا هنتنزه فيه ها ونحصل فيه على, على الفوز إبقى الله سماها فوز. فذلك الفوز العظيم يبا هي فقال إن للمتقين مفاز أي متنزهل يبقى مفاز ده اسم مكان وهو اسم للجل الذي ستقول متنزهل لي ولك ننتقي فيها كيف ما شئنا نتمتع فيها بكل ما فيها وهكذا إبا هي تكونية متنزهل قال وهذا التفسير هو الأرجح ليه قالوا يؤيده ما بعده اللي هو إيه بقى حدائق وأعناب إيه متنزه مش متنزه بقاه هل تتنزف إيه بقى الجل حدائق بس أتيني عم ربنا يكرمنا نوايات تتمتع فيها بقى بالنظر إلى الماء العذب والخضرة والوجه الحسن نسأل الله لنا ولك ليه الجل طب الجل يكون فيها إيه الحدائق طب الحدائق دي إيه الجمع حديق طب إيه هي الحديقة قالوا كل بستان تحوطه الأشجار. البستان اللي تحوط الأشجار يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه حديقة. أهل الجنة بقى يا عم عبارة عن حدائق. بساتين تحطها الأشجار. وجواها بقى يعني مش عايز أقولك ما لا عين وضاعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي ويحدثنا عن الأشجار الجنة الحديث الصحيح يقول إن في الجنة شجرة شجرة بس قال قلنا يسير الراكب مش الماشي الراكب تخيل بقى أين كنت حترك فرس مهر طيارة زي ما تحسبه حسبة اذهب بعقلك كيف ماشي يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطع مئة سنة وليس ما خلص ده شجرة واحدة ألقى أعمل الأشجار اللي هاتب فيها عملة إزاي قال ما انت عبا يعني زي ما قولنا إيه ما لا عين رأت ما تقص على شجر الدنيا ده ولا أذن سمعت مهما تسمع ولا خطر على قلب بشر يعني اللي يتخيلوا عقلك مش هيجيب شيربول حتى الخيال اللي عندك مش هيجيب مش جديد يبقى سير راقي وفي ظلها ظل مئة عام من ايه لا يقطعه لا يقطع أهدين يبقى حدائق يبقى بساتين فحطها اللي إيه ها الأشجار ما بقى كدر ولا عدم سيارات ولا مناظر مؤذية ولا تمشي تشوف يعني إشويلة زبالة وخبالك زي ما تشوف دلوقتي ولا العته الموجود لا لا إنسك رم خال يبقى دي حدائق يبقى أنت هتفوز بمتنزه المتنزه ده عبارة عن إيه عم حضائق بس خلاص نزل زي ما انت عايز وإيه قال وأعناب طب الحضائق دي هتبقى مليئة بالثمار زي ما ربنا قال فاكهة ونخر وإيه ورمان كل علشان تبقى عارف آيات تحدثت عن الجنة جاءت لك بشيء يعني ما جمعت لكش كل شيء لي حتى تكون في حاجة إلى أن تقرأ الصورة دي، تقرأ الصورة دي، تقرأ الصورة دي، تقرأ الصورة, الصورة دي، ولما تجمع بقى هذا، تخيل إيه اللي ممكن يكون موجود في الجل؟ فهيبقى فيها رمان ويبقى فيها معاله هنا بقى جاي معك إيه؟ ها؟ حدائق ويه، وعنابل، وجمع عنب، جمع عنب. أهل العلم قال واسمع كل فاكهة أقسم الله بها. أو جاء ذكرها في القرآن الكريم ينبغي أن تلتفت إليها خلي منها كل فاكهة وذلك زمان لما قلت أنا خطبت خطبة كاملة عن التين هل أرشي أنت تذكروا كلام ده ولا لا التين اللي ربنا ها سمالوا صورة في القرآن بإيه صورة التين باسمه مستقطع الصورة بالقسم بوا التين الواوا والقسمة أقسم قبة كاملة عن التين. لو التين البرشوم ده فلما ربنا يقسم بي يبقى لازم أخو بالي منه يبقى أكيد في خير كتير كده لأن الله إذا أقسم بشيء أشار إلى أهمياته وإذا تحدث عن شيء أشار إليه إلى أهمياته فلازم تهتم بالمسألة دي وضوّق طيب التين بقى فاكتشفوا ان التين جمع بين كونه غذاء وكونه شفاء وكونه شفاء ولذلك من اعظم الفاكية اللي تأكلها اللي والله التين ده وكل منه على قد ما تنبع العصارة بتاعت التين دي يعني ربنا كده يكرمك قمة الشفاء الانساسة العصارة التين دي احسن شيء للمعينة اللي عنده قرح في المعدة ولا عنده التهابات ولا في التين التين يا ولذلك الشاعر قال ايه في في التين قال التين يعدل عندي كل فاكهة إذا منثنى في غصنه الزاه مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله تين يا تعب ا كل طبعا ضعبك دلوقتي أخرج دواره وهو موجود دلوقتي أنت باشي لك اثنين كيلو يا الله كذلك الأمضي معنا في العنب ها هنا العنب ها هنا فشوف أهل العلم بقى يقولوا ايه في العنب بقى يا عمس حضائق وأعناب شمعنا الأعناب يا وما قالش عنب الأعناب لأن العنب له ألوان مختلف وأحجام مختلفة وطعم مختلف. تلاقي مش عاف عندك العنب البنات والعنب اللي مش بنات وعدين العنب اللي بيسمون العنب البل وعدين العنب كده والعنب لاشمة والعنب ها لاصفة والعنب لاخر وخبه الوال فقالوا يا أخي انت حتى منظر العنب بأنواعه المختلفة على الأشجار رقم واحد تسر النظرين باسل باسلين انت لا هتأكل ولا هتبصله بس فشوف بقى العلقود الأحمر والعلقود الأخضر والعلقود الأصفر مطلع. ده اللي كان وعد بص ولذلك انه هلا بيجيبوه زينة في البيوت قال مش حاصل روح عامل لك العنب البلاستيك ده وعتاكله العنب البلاستيك ده يبالك <تصفيق> فيعملوه زينة في ليه في البيوت ليه ليه اللي أشكاله ها؟ ده رقم واحد بس كده انت لا كانت رعبات الاسم تأسر الناظري يبالك بقى بيه بطعم ولذلك قلما تجد انسان لا يحب العنب اطعامه بحبوه قلما تجد إنسانا لا يحبها حتى لو زهد في في نوع لازم تلاقيه بياكل الايه الأنواع الأخرى وبعدين قالوا العنب جمع بين كونه غذاء وكونه ها دواء تخيل العنب لو بيطلعوا منه ها جلوكوز ومش عارف ايه بالعنب آه ولذلك الله سبحانه وتعالى معنا في هذه الصورة خصه بالإيه خصه بالإيه بالذكر بالذكر فبقى عندك يا عمد يا كل تين وكل إيه ها وكل علب وكل رمان كل فاكهة الله سبحانه وتعالى أقسم بها أو ذكرها فيها خير كثير خدها كده فيها خير كثير كثير ووالشون كذلك يعني لما لما تقرأ للك زمان لياهوذي الذي جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد أن يختبره شوفوا نبي ولا مش نبي فاستخدم ما عنده من علم ها وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعاد يسأل وخلاص عن الصراط وبعدين عن أول الناس إجازته لا يعدوا الأول يخش القلب وبعدين بعد ما يخشوا الجنة ألوي فما تحفتهم فما تحفتهم ولذلك احنا قلنا لك من كرم الضيافة الضيف يكون له عندك ثلاث تحف وطعام وشراب لو أردت أن تحقق كرم الضيافة كاملة يبقى له عندك تحفى وطعام وشراف مش يبقى له عندك الشاي يا بيت وتحرق قلبه وقلب الله جرام. أما وده اللي احنا في فيه علي الطلاق لم تجاي تقوم تقول يا عيد الراجل هيتطلع الولي سبحان الله طيب هادمه وخلاص بقى ده وصلت للطلاق يا عم بعد كل الأيمنات وبعد عليها الطلاء هي كبات يا عم كنت طلقتها أحسن <تصفيق> شيء فين كرم الضيافة أين كرم الضيافة فإذا أردت أن تكون ها كريما يبقى عسعقة كل أوليه الكرم شوف بقى الكرم اللي يحدث في الجن وده السؤال اللي سألوا ياودنا بس الله سأل تحفاتهم وبعدين غذائهم وبعدين شرابهم على أثر ذلك يبقى فيه تحفة وفي أكل وفي شراب يا عمي فالتحفة التحفة إيه اللي عبارة على إيه زي ما تخش بعض البيوتات أول ما تخش تروح جيب لك بمبيرة كده فيها ها الشوكولاتات مش اللي هي طبعا اللي هي تخذها تخبطها في الحيطة وترجع لك تاني ميه شوكولاتة شوكولاتة يعني فتكون لها كده دي اسمها إيه بعد كده لك إيه ها الغادة وبعد ما تتغدى تعمل ايه ها تشرب بقى تشوف السوق ايه العصاير وبتاع زي الناس الكريمة اللي جايبان لحاجة صفرة صفراء اهي بالك لكن مش تقول لي شابت خلاص فده قمه الكرم قمه الكرم فسبحان الله يديك تحفه ده التحفه دي اللي الحاجه اللي ادالك في الاول بقى يديك بقى تفاحه يديك شوكولاته يديك زي ما يديك دي اسمها ايه تحفه فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فما تحفتهم يقوم يقول له زيادة كبد النون حديث صحيح مصر زيادة كبد النون النون هو الحوت وإذا النون ذهب مغاضبا فالنون هو الحوت وزيادة الشيء أعلى يبقى عايز يقول له إيه؟ زيادة كبد النون يعني, إيه؟ يعني أعلى كبد الحوت لتوحفتهم لمتروش الجنة أول حاجة في بؤة هي دي سد أعلى كبد الحوت هذيك كانت عايزة وقف كانت عايزة وقف وغبلت فقول لك إني أفيد لحم استخرج من البحر لحم الحوت أطيب لحم في الأسماك لحم الحوت وأطيب شيء في الحوت كبده وأطيب شيء في الكبد أعلى شوف الخلاصة بقى أعلى ولذلك التعارف دلوقتي بينزلوا حاجة اسمها زيت كبد الحوت أغلى زيت موجود الجرام بالشيء الفلال الجرام بس بالشيء الفلال خلاص؟ ربنا او النبي لما بيقول هذا الكلام يقولوش من فراغ مش من فراغ يابن يا مش من فراغ يابن يا فهو اعلم الا اعلم من خلق عارف اين يفيد اكثر شيء يفيد يعلم هذا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فهذه الاشياء اذا ذكرت في القرآن او في السنة ينبغي ان نلتفت الى اهميته اهميته فهذه الاية تشير لأهمية الايه العلم يبقى أنت دلوقتي أنت مروح هتخذ لك كيلو تين وكيلو وإنب وإن كنت من الموظفين يبقى ربع كيلو تين وخمس كيلو عينب وربنا يا كريمك خلاص المهم يخذه أنت مروح <تصفيق> ودول موجودين الآن الحمد لله يبقى حدائق وإيه وأعناب ده مش كده فأنت طبعا هتاكل وتنبسط وتتفكه حلو الكلام وتتنزه كل ده جميل قل لي ده جميل بس انت نقصك حاجة الوانيس بقى يعني انت وانت بتاكل وانت بتتنزي عايز ايه عايز وانيس يعني معذرة في التعبير الجماعة مش حدويني يعني لما يجوا اخلوه اتفسحه يوم يقول له اخي سبحان الله احنا غريصنا حاجة النص الثاني يعني عايز واحدة معاك ورطفة لطفة والضحك واللائكة ده بالحرام في الجلة بالحلال بقى فانت مش هتنعم بده دون وانيس لا ده أنت معك ونيس اللي أنت بتحتاج إليه دنيا وآخر يعني أنت تحتاج إلى هذا الونيس اللي هو الشبق التالي اللي هو المرأة يعني دنيا وآخر بذلك أي رجل يطلع يقول لك أنا مش عايز النساء كذاب آشف وقد يكون يعني بلغة العصر خلبوس يعني مش عايز تجاوز بالحلال لكن باستغناش علم يعني تقيم معهم بالحراب زي الوزير الخربان التلفاني اللي كان موجود عندنا ده كان تاع الثقافة ده اسمه ايه آه زيفت بلد فاروق زفت ده واخبالة فاروق عسد ده مرة الله في حلقة كده انا علقت عليها بخب الجوم ما كنتش مستنى ما يوقع وتكلم عليهم لا وهم موجودين بخب الجوم الصدفته مذيعة فبتقول له يعني ما تجوز بحد غيرت بتجوز يعني يعني ليه ما لم تتزوج فده مش عشان هو عازف على النساء لا ده هو عنده شراهة للنساء فلا الزواج يعني امرأة واحدة فهمت ولا لسه يعني بيجاوز هذه واحدة تربط خلاص لكن مش بيجاوز عم الكلمة يعرب يعرب فليس هناك رجل يستغني عن نساء وليس هناك امرأة اي واحدة تقول لك لا لا مش عايزك جاوزت كذاب لأن دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بها بقول لهو فطرة موجودة فيك وفيك أنك تحتاج لها وهي تحتاج ها إليك أي كلام يقال بعكس هذا كاذب كاذب كاذب فأنت محتاج لهذا حتى في الآخرة وأنت يعني تجلب تتناعم وتأكل وتشرب وحداك لكن أنت محتاج برضو للإيه؟ للشق الآخر يا ردي للشق الآخر أهل المرض اللي لا غنى لك عنها لا دنيا ولا آخرة وهي لا غنى لها عنك لا دنيا ولا آخرة فمن هنا جاء قال الله تعالى حدائق وعنابة معك الونيس ما تخافش وكواعب أتراب كواعب جمع كاعب والكاعب في لغة العرب هي المرأة الناهد التي لم يتدل ثديها كذا يقولون ده كلام العرب المرأة اللي ايه الناهد الناهد يعني ايه يعني إيه؟ يعني غصن الباب يعني عود مستقيم ما تلاهاش بقى لا كرش ولا ضربة ولا مش عارف ايه ولا ولا مناخير قد كده ولا مش عارف ايه معوج ولا ضب كلامنا ما فيش ما فيش امرأة لاهد يعني ايه ها تقييمة يعني باللغة فينا ما فيهاش غلط يا سيد ما فيهاش غلط وذلك قالوا كده بالآخر كده عشان ايه من الناس ما تطلعش ويقعدوا خاصة معنا شباب يمكن لسه ما تجوز فقال ليه ما فيهاش غلط ونعباس تكي اوى لم يتدلى ثديوها طب ايه لم يتدلى ثديوها دي قال لم يتدلى ثديوها لانها لولدت ولا ربعت ولذلك المرأة قبل الزواج يعني تجد السادي له وضع معين بعد ما تتزاوج وتربع تدبقى ايه يترهل إيه يترهل السادي فهذا يعني أنها مستقيمة البدن زي ما قلنا فهاش غلطة وهذا يعني أنها بك لم تتزوج ولم ترضع تدوزت ولا رضعت ولذلك رب الله وصف في آية الوقت قال عربا ايه اتراب والأكار تبقى بيك بيك ما في أجهل. أجهل ده مش كده وبس يبقى دي وكواعد إيه؟ أطرابة, أطرابة قال يعني في سن واحدة جيش تقول لي مراتي أحلى من مراتك مراتك دي كبيرة في السن وأكبر منك أو مش عارف إيه أو بيلك وبينها كم سال لا كلهن في سن واحد يبقى شكل واحد وسن واحد ومتخافش مفيش واحد يغلط في مراته يا كله انا عارف عشان بس بت... فكلهم ما شاء الله استقامة واحدة كلهن افكار كلهن في سن الايه في سن واحد يبقى كل ما يكدر صفوك في الدنيا ان تتجوز واحد يطلع مش عارف ايه ولا, ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه ولا فيها ايه كل ده في الاخره مفيش عشان تنظر الى واحدة تالية تقول مصد ده فيها ميزة عن المرأة أو هي أحلى كل ده مفيش كل ده مفيش أو تشتكي منها عشان فيها عيب كذا كل ده مفيش وايضا دير السالة بقى إلى كل امرأة فقدت ولدها ولم يتزوج بعد يعني بص تلاقي واحدة بطلطم ده كان كتب كتابه ما هيتجوز ملحقش يتجوز يا سيدتها هيتجوز في الجنمة إليس يا ما كانش لم يتزوج في الدنيا، فيتزوج فين؟ ها في الآخرة وممكن اللي كناه تزوج في الدنيا دي تطلع عينه وتقول يا ريتني ما مجواش، ففي في الآخرة فلا بد أن تكون في بالنا ها في الآخرة يا عم، لابد لابد، فهيبمعك ونيس تنعم به وأنت في حاجة إليه بفطرتك في الجنة. ها ربنا صفها قواعد يبقى عرفتي هي الكاعب قواعد لما جمع كاعب وهي ها المرأة الناهد التي لم يتدلّت الطابة يعني كلهن في سن ها واحدة فيش واحد أكبر من وأعلى تقول ذا ونعمل زي قبيل وهبيل ما هو مقابل وهبيل ها قتله الأخوة ليه ها دي أحلى ودي أقل ليه ودي أقل لحلاوة في القلب ما فيش هذا الكلام يبقى وكواعب ايه اتراب خذ يا عمو مش بس اللي هتحرم منه في الدنيا سوف تعوضه في الاخرة بما هو افضل لان ربولا لا يحرمك من شيء في الدنيا الا اذا كان فيه كدر ولذلك لما هيدئولك في الاخرة هيدئولك بلا ايه بلا كدر يا بلا كدر فمستعجلش انك اذا اخذته في الدنيا اضرق وإذا أخذته في الآخرة لم يضضك فاصبر, فاصبر ومن هنا جاء قول الله تعالى وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا الكأس هو الكوب الذي أعد للشراب خصيصا تحط بها في أي شرب لكن العرب كانت تستخدمه غالبا ذلك إذا سمعت كلمة كأس انصرفت إلى ليه إلى الخمر كانت تستخدمه غالبا في شرب ليه في شرب الخمر ولما جاء الإسلام يا أخي سبحان الله العظيم نفوس العرب قد ألفت الخمر وأصبح عندها كالماء يعني شيء لا تستغني عنه لا تستغني عنه أصبح عندها كالماء ولذلك كانت قضية صعبة جدا إنه يجي الإسلام يقول له كف عن الخمر، فالخمر التي تصنع في الدنيا لا تخلو من كذب، هي مذهبة للعقل، هذه واحدة مفسدة للبدن، للعبارة عن إنك بتستخدم نعمات الله سبحانه وتعالى طمر والعناب والشعير وتخرجها عن شوف حلاوتها وشفائها اللي إحنا بنقوله ذا، فتحولها إلى مرض. فأصبحت الخمر بسبب فشل الكلو ووباء الكبد وعد بقى ولا حرة وعد ولا حرة عد ولا حرة لذلك إذا قلت لكم يا أخي حتى في أمريكا اللي بلد الخمر يعني طلعوا في سأس من عشر سنين راح مطلعين كلام عن الخمر ويعني أبحاث طبية تقرأها تصب هلعا عشان يقولوا الناس احنا عايزين مصلحة واحد مطلع امريكا قانون تجريم الخام ممنوع شرب الخام ممنوع بيع الخام ممنوع تداولها ويحدد عقوبة لله هيضبط سواء بقى بائح او شارب او حامل زي بالاسلام قال طلعوا هذا الكلام وبدأوا يحطوا كمان غرامات يعني عقوبات مادية وعقوبات بالحبس وعقوبات الغرمات وبدأت وسائل إعلام في أمريكا تتكلم أنفقوا ملايين الملايين من الدولارات وجيشوا الجيوش على شام موضوع الخامر وفي الآخر كل ده بقى بالفشل فلغوا القلوب الإسلام وجماله بقى آه والله وجماله بقى إن أنت لما بيجي الإسلام يحرم شيئاً بيبقى في بالك ربنا والعقوبة الأخروية والعوض في الآخرة نحن بنتكلم عنه ده بقى. إن ربنا عوضك فين في الآخر فبتهون عليك المسألة لأنت محتاج لعسكري يوقف على دماغك ولا محتاج لكذا ولا محتاج لكذا, ولا محتاج لكذا. ولذلك شوف اللي قعد وعملوا كل القوانين كل ده الإسلام قضى على الخمر بكلمة واحدة فجتنيبوه سمعها كل مسلم اللي كانت الخامرة راس ماله خرج ورقها في الطريق العام كبهة فيه, فيه الكلمة دي وقفته ليه ليه لأنه حاطت في دماغه إن فيه ربنا حتى لو عملها في الدرس يبقى فيه ربنا عارف إن فيه عقوبة إخلاوية الإسلام حبيبه إن فيه البديل اللي احنا نتكلم عنه إن الشيء اللي هتطرقه في الدنيا وهو مضر ولذلك يقول الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس في الخمر والميس فالخامرة مضرة للبذل ده مش كده وبس لا يكفي أنها مذهبة للعقل وشوف بقى البلاو اللي يترتب على ده اللي هيطلق مراته واللي ممكن يزنب أمه وبنته والله كانوا كبيروا ودي علاقة عليها فيهم الجمع وأنا بتكلم عن الضلال البلاو اللي لقبونا حظامها دي الاتنين الشبال اللي أموهم انطحروا يعني السبب في أنهم انت... أموهم انطحروا كانوا بيطاعطوا ال... المخدرات والمفترات دي ودخلوا الاتنين زنوا بأموه وهم فقدين الوعي تمام والأمة بعدها انطحرت مصيبة مصيبة كارثة بكل المستويات بكل المستويات خلاص فتجد اللي بيش بتعطى هذه الأشياء يكفي غياب العقل جاء الوحده كارثة والإسلام يا أخوانا كان له مقاصد أساسية منها زي الحفاظ على العقل زي الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض والحفاظ على العقد مقاصد الإسلام اللي هي ما يعود على الناس بالمصلح لأن التشريعات ديها كيف؟ لمصالح الناس مقاصد التشريع حفاظها للعقد وذلك لو قلت لكم الرجل في زمن الإمام مالك الذي رأى رجلا ثمل سكران سكران أخذ سلة وأخذ يجمع النجوم وماشي مسلف في الشارع عمال يبص على النجبة فوق يرى حامل كبير حاططها في السابق شوف عقله بالدفي فيصبح العوبة ومضحكة ولذلك صعب لذا أقسم بالله قال والله لا أضر من الخمر ولا أسوء منه شو بتهزء الب بتهزء البلاد من زاي بتهزء بتهزء خليه وجو ترمي في الأرض ولعلت تلعب يو يبقى مهزأة والعياذ بالله اللي بعد ال الإعلام الفاسد عندنا الاعلام الفاسدة عندنا كان بيصورها على النار امر طبيعي وامر عام نشوف في الافلام زمان كده الواحد زعل يروح قال هو ده اللي هيدويه وهيعلجه وهي رياحه يعني اعلام خربان زال اللي عاملين افلام مدينة بتعوص على ما جاب لكش في مرة من المرات ان واحد غضب راح قام متوضي ومصلي ركاية ايه ما حصلتش وكنت أموت وأشوفه، يعني كنت دايمًا لو يقولون كده أمود، وقع في فيلم من أفلامنا أو مسلسل من مسلسلاتنا، اللي جاءته برجل، اعتراه الغضب والديق، ملّعت إسقارة وماشلمش كات، لا قام فتوضأ وصلى ركعتين، وطبعا كنا لما نيجي نقول الكلام ده يقول لك إيه، هالمتطرفين اللي هم الخمرجال مش متطرفين. السجرتيه هم من طرفين يعني بيقولوا ده هو ده التطرف بس فللاذم الشديد هي كده ولذلك هم يريدون هذا الفساد والإفساد فخلاص بقت الخمرة شيء شيء طبيعي شيء طبيعي ولذلك علقت على البغل التخين ده اللي بيمثل اسمه اللي كان دكتور وساب الطب وراح للتمثيل ده اسمه يحيى زفت ده تسبب في إذاء رجل ولا علقت عليها في عينة في إذاء رجل في الجوم رجل محترم في الجمال بيفتش حقيبة واحد لا فيها زجاجتين خم فملح قال له مش رخاف مش خوف مين بقى الموجود الخمورجي ما هو خمورجي يا حالفخراني ده خمورجي شريم خمر هو عادل إمامه الفرع القذرة ده خمورجي خمورجي يا حالفخراني ده موجود في الريحلة ده فازاي بقى فقال راح يعني طالع مكان اتصل بمسؤول كبير و... وراح راح تخليه وقت في مقال في... في جريدة او مجلة ان التطرف وصل لرجال الجمارك فبقى الراجل الجمرك اللي مش عايز دخل خمرة بقى راجل ايه راجل متطارس واللي كان بقى جيبة ومدخلها ده بقى المتحضر الحلم دي كانت السياسة القذرة في عهد القذر اللي كان بيحكمنا وطبعا نكلوا بموظف الجمراء نكلوا بيه نكلوا بيه فسبحان الله شوف الخامرة اللي بتطلع من الناس عالم هزق وتخلي الإنسان يزني بأمه تخليها يجمع نجوم من من السماء وتخليها ترمى في الطين وتخليه يقول الصاعق من الكلام وتخليه قاد قد على الملكيات العامه اذا بيحدث ويضرب بعض وكسر بعض ما, ما هم سكار ما هم سكار ما هم سكار مفاسد لا حصر له فربونا يمنعها ها ده في الدنيا في الاخره بقى هتشرب تقول طب مش ولذلك هنا بقى قال لك هو انت خد بقى هتشربها ازاي اعرف هتشربها ازاي هتشربها ازاي فربوني ياسف الكأس يقول كأسا دهاقة مش كده كأسا دهاقة دهاقة بعض السلف منهم عكرمة قال صافية لا كدر فيها ثم تبص ليها كده زي الماء الصافي بالضبط مش منقوع برطيش اللي بيعملوه ده يجيبوا فرد الجزم ويعملوها كده بيهار زي ما الشاعر قال قال كده رق الزجاج ورق الخمر شوف كلمة رق الزجاج زجاج صافي وخمر صافي رق الزجاج ورق الخمر فتشابه وتشاكل الأمر فكأنما خمر بلا زجاج وكأنما زجاج بلا خمر. ياتقولي الماء دي في الهواء من شدة صفاء الكاس خلاص. ياتقولي الكاس فاضي من شدة صفاءه صفاء, صفاء الخمر يعني. قولي لي تعال سولو بقى. فعكرين بيقول كده. يبقى دهاقه صافية صافية. خلاص يبقى خلت من الكدر الحسي. مو في كدر حسي. الكدر الحسي. العفانة والرغاوي والبلى الأزرع اللي انت بتشوفه في في البلاوة اللي بيعملوها دي ده قال ابن عباس بيقول كأساً دهاقة يعني يقول كنا إذا استحتثنا الساقي استحتثنا الساقي يعني ايه يعني كان لما يشربه والكأس يفضه يستحيث الساقي يعني يقولوله ايه بسرعة كده ايه بلا تاني ما المزاجي يروح مش يغريب كده كاس يفضى عايزه ايه ها يتميلي فالساق جدا على طول يفضى املا قلنا اذا استحتفنا الساق قلنا له داهق لنا داهق لنا اذا يعني ايه يقول ابن عباس تابع لنا يبقى تابع لنا يبقى كل ما الكأس يفضى يعمل ايه املاها فلما قال الله كأسا دهاقا قال ابن عباس متتابعه لا تنفذ ما انتش عايز ساقي بقى تشرب تلات مالت تشرب تلات مالت مش لسه بقى واحد ماسك لك قزازه ويوقع عليك ولا كوب ولا لا لا لا لا طول ما انت بتشربها بتتملي يا عم يبقى دي يعني ايه ها متتابعه متتابعه شيء جميل اه والله يبقى خلت من القدر الحسي وتجلى فيها قدرة الله في التتابع فعايز كلما شربته ها امتلأت وتتابعت مش هتنفدي عمل مش هتنفدي عمل قال تعالى بقى لسه لسه تبا ما مالسه بصايب الدول الدنيا زي ما قلنا بقى اللي يذكر يخرف ويزنبم ويضرب ويكسر ويبقى عبيض يجيب نجوم السماء الكأس الدهاقة لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا كذابة بزي ليه بزي خمر الدنيا عمل بالزي خمر الدنيا يا عم لا يا حبيبي دي بقى لا يسمعون فيها سالوا بقى السؤال هذا فيها دي تعود عليه ايه فيها ها ها ها اللي هي ايه, ايه اللي قالوا في الكاس اللي بيشربوه في الكاس اللي بيشربوه وفيها بمعنى بسببها اللي بسبب الكاس دي لان الكاس دي لما تشرب في الدنيا بسببها يحدثها اللغو واللغط والإساءة واليعتد البعض على البعض والكلام الخائب ولا جدع وهو أحمر ويقول زي ما عايز يقول ويخار لا كأس الأخر يا عم ما الكلام ده خالص ما فيهاج الكلام ده خالص لا يسمعون فيها لغوا اللغو هو الكلام الصاقط الذي لا خير فيه ولا كذاب يناحر بعضهم بعضا ويكذبوا بعضهم بعض بسكرانين بدلين بحاجه يبقى كل هذا اللغط الذي يحدث بسبب القمر في الدنيا لن يكون في الايه في الاخر فان قلت فيها اي في الكأس اي بسببها ماشي وان قلت فيها اي في الجنة ما بيتسمعش فيها للاغ ولا تكذيب يبقى معنى كده ان انت طول ما انت في الجنة للاغ ولا تكذيب يبقى حتى لو شربت مش هيصدر منك ايه لا لغ ولا تجذيب. لن يكون هناك كلام ساقط يبقى ربنا أعوالك في الآخر بخم لذلك ربنا وصفها بقى في آية تانية لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ما يسكرش ولا عقله يزود يبقى طعمها طيب ادي واحد خمرة الدنيا يروح خلي بيشربوها كده يقول عبارة يبنى عن جلة هو بيشرب حاجة مرة وتعرف لكن لو تعود عليه وشربك وذلك هو لبقى ديب خلاص اهربة وبيقلب يلا خلاص ليه حاجة مؤرف حاجة مؤرف يبقى الطعم جل في الاخرة لذة للشاربين يبقى اختلاف الطعم هي في الدنيا يوضي بالعقل وذلك الجمع كل قدي مع بعضها لذلك ويقول لك كل آية بتجيب لك ايه بتجيب لك واصل تروح آية تقول لا لاغون فيها في آية ثالث تقول لك لا وصدعون عنها ولا ينزفون خلاص ما بطعم حلم ما في الزوال للعقل ما فيش كلام فارغ لا لغوا فيها ولا ايه ولا تأثيمهم ما فيش كلام بس وهنا لغوا فيها ولا كذابة ما تسمع فيها كلام ساقط ملوش لازمة ولا يطاطحن الشاربون مع بعضهم وقد غاب عقلهم فيكذب بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض. بعضهم ويلعن بعضهم بعضهم ما فيش الكلام ده خالص ولذلك القضية الخطيرة دي عشان تفهم مخازي الخمر أياما كانت الخمر مباحة وقعت واقعة مع سيدنا حمزة وعليه بنبي طالب بسبب الخمر بسبب الخمر تعرف قد إيه بقى خمر الدنيا دي مضرة وتوصلك للكفر مش للزنة بالأم كمان والكفر والكفر وسترى أن الحمزة تقال كفرا وهو لا يدفع قال كفر وهو لا يدفع وهو لا يادر سبحان الله ده شيء ان شاء الله تعالى لو عايش تكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك مش يوم الاثنين القادمة الاسبوع القادم بداية من الاسبوع القادمة لقاءاتنا هتبقى كل يوم خميس سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا ان نستغفرك ونتوب اليك اللهم اتقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم